قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فانا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه في ذكر قصة مجيء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمان كان من خبره أن سمع عن بعثه النبي ودنو بعثته وسمع ببعض علامات نبوته وان منها انه يقبل الهديه ولا ياكل الصدقه وان بين كتفيه الخاتم وكان يتحرى رضي الله عنه ان يلقاه ويتحرى مكانه كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك يقول بريدة رضي الله عنه جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائده بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا السؤال ليس سؤالا عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب وإنما سؤال عن أمر آخر فهمه سلمان قال ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك صدقة عليك وعلى أصحابك سلمان جاء لهدف معين يريد أن يتحرى علامات النبوة التي ذكرت له ومن علامات نبوته التي ذكرت لسلمان أنه لا يأكل الصدقة فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها قال ارفعها فانا لا نأكل الصدقة هذه العلامة الأولى وضحت الآن لسلمان رضي الله عنه قال ارفعها فان لا ناكل الصدقه جاء في بعض روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان ياكلوا وامسك امر اصحابه ان ياكلوا وامسك وحمل اهل العلم قوله هنا في هذه الرواية ارفعها اي عنه هو عليه الصلاة والسلام فلا تكون معارضة للرواية التي فيها امره عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان يأكلوا من هذا الرطب قال فرفعها فجاء الغد بمثله اي بمائدة عليها رطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان قال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ابسطوا أي مدوا أيديكم بسط اليد أي مدها مدوا أيديكم تناولوا منها وكلوا منها أي لم يأمر برفعها عليه الصلاة والسلام عنه فهاتان علامتان ظهرتا لسلمان قبوله الهدية وأنه لا يأكل الصدقة قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به اجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لليهود أي كان رقيقا لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم, اشتراه بكذا وكذا درهم الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عند اليهود يكاتبوه على مقدار من الفضة وأيضا أن يغرس لهم نخلا جاء في بعض الروايات 200 أو 300 نخلة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يساعدوه فأخذ يساعده من عنده نخل بالفسائل هذا يعطيه عشر وهذا يعطيه خمس وهكذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر غرس ذلك النخل بيده صلى الله عليه وسلم من عنايته وشدة حرصه بعتق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل فيعمل سلمان فيها حتى تطعم حتى تطعم اي حتى تثمر ويؤكل من من ثمرها يعني ليس فقط يغرسها بل حتى تثمر حتى يكون لها ثمر يؤكل منه فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة اي بيده الشريفه كان يباشر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 فحملت من عامها فحملت من عامها قصة سلمان جاءت من طرق جاءت من طرق وهذا الطريق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه علي بن حسين بن واقد صدوق يهم ولهذا يحتاج أن يدقق في الفاظ هذه الرواية في ضوء الروايات الأخرى التي جاءت في ذكر قصة سلمان الفارس رضي الله عنه وارضاه ولعل بعض طلاب العلم النابهين يجد ويجتهد في تحقيق ذلك ودراسته بعناية ودقة فيستفيد ويفيد نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العواقي قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره قال كان في ظهره بضعه ناشزة بضعه يعني قطعة من اللحم بضعه أي قطعة من اللحم ناشزة أي بارزة مرتفعة ليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة مرتفعة لها بروز وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم البيضة بيضة الحمامة تقريبا فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وصف الخاتم بأنه على كان في ظهره ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والروايات الأخرى دلت على أن الخاتم بين الكتفين وهو إلى كتفه آآ آآ الأيسر أقرب، وقوله بضعة أو بضعة قوله بضعة ناشزة أي قطعة من اللحم بارزة مرتفعة. نعم. هنا قوله يعني خاتم النبوة جاءت أسئلة يعني الخاتم هذا خاص بنبينا صحيح لا أو كل الأنبياء. السؤال بعض أهل العلم هل هذا الخاتم خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه خاتم لجميع الأنبياء أم أنه خاتم لجميع الأنبياء فأجاب أنه ليس في الروايات شيء واضح يمكن أن يجزم به شيء يمكن أن يجزم به بوجود هذا الخاتم في جميع الأنبياء فقد يكون هذا شيئا خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة خص به خاتما النبيين صلوات الله وسلامه عليه الحديث رقم واحد وعشرين في, هذه في, في, في, في هذا الباب حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد ومر معنا ما يتعلق بهذه الرواية وأيضا أنها بحاجة إلى دراسة فأحب أن أؤكد على موضوع دراسة هذه الرواية وأشير إلى بعض الأمور التي وقفت عليها تفيد في هذا الباب الإمام أحمد فيما تعلق بعلي بن حسين بن واقد نقل عنه أنه قال عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها يعني روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة روايات منكراه استنكرها الإمام أحمد رحمه الله قال ما أنكرها قال ابن أبي حاتم يعني الأحاديث التي رواها حسين عن ومرة سئل رحمه الله عن حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة فنفض يديه وقال ليست بشيء فالرواية فيها بعض المواضع فيها إشكال ومخالفة لروايات يعني عديدة تتعلق بقصة سلمان وقد روى الحاكم رحمه الله في المسند الحاكم في المسدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسين فسيلة خمسمائة فسيلة فإذا علقت يعني اطعمت فأنا حر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في تمام الحديث قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي يقول سلمان إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي وهذه الرواية التي عند الحاكم أصح من هذه الرواية ولهذا أعيد وأقول أن هذا النص الذي هنا يحتاج إلى دراسة وعناية من بعض طلاب العلم